وَقَدْ لُوَمْعَ بَعْدَ وَيَوْمَ إِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنُصْرِ اللَّهِ يَسْعُوْ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هم غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي آفَاسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَعْبُدُوكَ إِنَّ فَكَالْعَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ الْأَبْلَسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ خُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبغون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون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 وكذلك تخرجون ومن آياته الخلقة من تراب ثم إذا آتم بشر تنتشرون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَعْرَفُكُمْ أَجْوَلٌ جَلِّيْتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْلَكُمْ مَوَدَّتَهُ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته ملا مؤدّي الليل والنهار وبتر رقابكم من فضله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 في وفي السماوات والأرض كل له قانتون 110. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بعذ لكم مثلا من أهلُسكم هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء في ما فأنتم, فأنتم فيه سواء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 منيبين إليه واتقوه وأقينوا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حذب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضرا ربهم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 تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يسعل من ذلك من سبح لهم وتعال عن ما يشركون ضاع الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.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 يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشّراتٍ وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره بِأَمْرِهِ الفلك بأمره ولثبّثكم فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من 119. قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقلنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبصقه في السماء كيف يشأ ويجعله كسفاف ويجعله كسفاف فترد وق يخرج من خلال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 وَلَئِنْ أَغْسَلْنَا رِيحًا ثَرَوْا أَهُمَّ ثَرَّا لَغَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَقْفِرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ لا يسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعلهم بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة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 فيومئذ اللَّهُ يَعْفُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذَرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ غَرَبَ مَالِ النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جَاءَهُمْ فِئَةٌ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون 115. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 116. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون